<تصفيق> وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أهلي وعليك إليك رب تغضى من بعدك وأضله مستى فرجع موسى إلى قومه وما ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب أم أردتم mm ولم قال قالنا بمحيتي ولا مرأتي إني ختيف أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامر قال بطرت مما لم يذكرون فقبرت مقبضة من أسل الرسول فنبذلها وكذلك سول الذين النبي <تصفيق> قال فاذهم فان لك في الحياة ان تقول لا مثالا وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلَّتَ عَلَيْهِ عَقِيفًا لَنُحَلِّزَنَّهُ تُمْلَنَّ ذلك نقص عليك نشق في الصور يوم طريقة إلا بالهم إلا يوما ويسألونك عن الزبال فقل ينسفها ربي نسا فيذرها قاعا صفصا لا ترى فيها عوجا أفلا ترى فيها عيونا ولا امتا يومئذ ينتابعون النداء يومئذ ولرحمان وخطعت الأصوات لرحمان فلا تسمع إلا همسا يألا يومئذ لا تنفع استفاعة يومئذ لا تن تفعت إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن وعن في للحي القيوم وقد خاب من حمله فَأَنْتَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَمْدُ لَكَ وَلَنْ بِالْقُرْآنِ من قبل إِنْ طِبْ لِي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمان وإن قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا قلنا يا آدم إن هذا عجول لك ولزولك فلا يخرجنكما من الجنة فتسقى إن لك ألا إليه الشيطان قال يا آدم هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وغفقا يخطفان طفقا يحطفان عليهما من ورق الجنة وعطى آدم ربه فغوا ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا موني عازوم ونحجره يوم القيامة أعمى قال رب لم حسرتني أعمى وردكم